اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا هذا هو الدرس الرابع والعشرون من شرح لكتاب شذ العرف في فن الصرف لتأليف الأستاذ الشيخ أحمد الحملاوي رحمه الله وقفنا في لقاء سابق عند بناء الفعل المضارعي للمجهول نريد أن نفهم هذه العبارة يا أخانا الشيخ كلمة بناء الفعل المضارع للمجهول قد يظن نضان إن البناء اللي هو البناء المقصود به بناء النحو يا شخنة اللي هو لزوم آخر الكلمة على حال واحدة لا لا هو يقصد بناء الفعل المضارع يعني اسناد الفعل إلى المبني المجهول وليس المقصود البناء اللي هو البناء عند النحاء لأن عند النحاء المعرب غير المبني المعرب هو ما تغير شكل آخره لتغيير موقعه في الجملة. أقول جاء زيد رأيت زيدا مرت بزيد. المبني عند النحويين هو لزوم آخر الكلمة على حال واحدة. أقول مثلا جاء هؤلاء زرت هؤلاء مرت بهؤلاء. فنجد الكسر الموجود تحت الهمزة لا تتغير في الحالات كلها. دا اسم البناء. لكن هنا في علم الصرف لما يقول بناء الفعل المضارع للمجهول. يقصد بهذا أن الفعل نفسه ها؟ ليس للفاعل المعلوم وإنما للمفعول الذي حل محل الفاعل بعد حذفه خلاص يا شيخنا قال وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره ولو تقديرا سلت على الرسول اسمع لكي تفهم يا شيخ سيد تلمت يضرب ياب اريب زيد عمرا نلاحظ أن الفعل هنا أسند إلى فاعله فهذا اسم مبني للمعلوم عندما يحدث الفاعل المفعول به المنصوب حل محل الفاعل بعد حذفه فأخذ حكمه في الرفع وكان فضلة فصار عمدة عمدة عن ركن أساسي في الجملة الفعلية لكن صوره الفعل تغير اقول يضرب اضم الحرف الاول واكسر ما قبل الاخر اقول يضرب افتح ما قبل الاخر اقول يا شيخنا يضرب يبقى يضم الحرف الاول ويفتح ما قبل الاخر اقول يضربوا عمرو واضح يا شيخنا اقول ايه يضربه عمرو واضح يا مولانا طيب فهو يقول الشيخ وان كان مضارعا يعني اي الفعل ضم اوله وفتح ما قبل اخره صح يا شيخنا ولو تقديرًا ولو إيه؟ احنا شرحنا اللي هو ايه الفتح اللي ما قبل الاخر تمام شرحنا يا شيخنا فتح ما قبل الاخر خلاص بس عايزين أعرف الفتح المقدر وليس الفتح الظاهر فقال يرد المبيع صح يا شيخنا ادي يردها ادي يو ردو رد لاحظ ان الحرف الدال مشدد واللي حرف المشدد بحرفين اولهما ساكن والثاني متحرك صح يا شيخنا كان هذا الفعل اصلي مولانا اسمع مولانا كده كلمة رد أصلها يور دو أصلاها كذا يا يبقى يبصى أصل فعليه يردد واضح طيب ما الذي حدث يا شيخنا نقلت حرك... نقلت فتحة الدال إلى الراء أهي الدال دي الفتحة الموجودة هنا نقلت إلى حرف إيه شيخنا الراء الراء سكنة صح نقلنا حركة الدال الأولى إلى الراء الساكنة صح يا سلام طيب عندما نقلت هذه الحركه اللي هي الفتحه الى ضاء الساكنه اصبحت الدال ساكنه ولا متحركه ساكنه, ساكنة. فاضربنا الساكنه في المتحرك لان الاضرام لغه الادخال صح يا شيخنا فقلنا ايه يا شيخنا يرد قلنا يا شيخنا يرد يبقى هنا ما فتح ما قد الاخر مش الدال مشدده بدالين يا شيخنا الأولى ساكنة والثانية متحدكة إذن الدالي الساكنة دياً الفتح الموجود عليها مقدر ولا ظاهر مقدر أظن وضحت الصور؟ طيب الحمد لله طيب فإن كان ما قبل آخر المضارع مداً أه؟ مثل يقول ويبيع قل بألفاً صح؟ يعني عندك يقول يقول, يقول زيد الصدقة يقول نعمل يا شيخنا أقول يقال إيه لا يحصل يا شيخنا يقول إيه يقال أضم الحرف يا شيخنا الأول الف القاف القاف يا مولانا كانت مضمومة عشان بعدها واو يقول طيب هذه الضمة ستنقلع بلا فتحة لمناسبة الألف أقول يقالوا فتنقلب الواو إلى إيه؟ تنقلب إلى, الى ألف لفتح ما قبلها. أقول يقال الصدق. وكذلك يبيع هذه الياء تنقلب إلى ألف. أقول يباع يباع الثوب. خلاص يا شيخنا فإن كان ما قبل أخيل مضارع مادة يقصد للمادة. ها؟ واو أو يا تنقلب الواو الى, إلى إيه؟ إلى ألف. أقول يقال الصدق أو يباع الثوب. ولا يبنى الفعل اللازم المجهول إلا مع الظرف أو المصدر المتصرفين المختصين. هل فهمت شيئا مما قرأته عليك؟ طيب حتى لو فهم قول مش فهم. صلى على رسول عسل ولا يبنى الفعل اللازم ما هو الفعل اللازم يا شيخنا؟ هو الذي يكتفي بفاعله هو الذي يكتفي؟ لم مثلا جلس الأستاذ هذا فعل اللازم. يعني لم يتعدى إلى المفعول صح؟ بعكس كتبه هذا فعل متعدي أقول كتب الأستاذ الدرس فالفعل المتعدي يحذف الفاعل ثم نأتي بالمفعول نجعله نائبا للفاعل أقول يكتب الدرس طيب إذا كان الفعل يعني اقتصر على الفاعل اللي احنا بسميه الفعل اللازم طب عندما يحذف الفاعل هل ينوب المفعول؟ لا يوجد مفعول أصلاً لأنه لا يتعدى صح؟ إذا أين نائب الفاعل مع الفعل اللازم؟ إذن قل لا يبنى الفعل اللازم للمجهول إلا مع الظرف او المصطر المتصرفين المختصين صلاة على رسوله يا شيخنا يا سلام أنا يعني قبل أن أشرح هذا الأمر كنا عايزين حكايه يقول ويبيع دي احنا قلنا يقال ويباع يعني جبنا من الآخر كده بس ما شرحناش بالتفصيل اللي حصل بس الأفضل نقولها يعني يقول يا شيخنا يقول يا مولانا أصلها كذا أصلها يقولوا أصلها يا شيخنا يقولوا يا سلام، شوفت الجمال؟ أصحيح؟ يقولوا يقولوا، صح؟, صح. لأن من باب نصر ينصروا يقول قاوالا فاعالا يقولوا يفعلوا مثل نصر ينصروا ده اسمه باب نصر ما معنى باب نصر؟ يعني العين اللي هو الحرف الثاني مفتوحة في الماضي مضمومة في المضارع يسمونه باب نصر ينصروا صح يا مولانا؟ طيب ما الذي حدث يا شيخنا لما نبنيه للمجهول يقال فيهما بعد نقلة حركة الواو والياء الى ما قبلهما اهو شوف يا مولانا ادي يقول فما شيخنا هتنقل الضمه الموجوده على الراء دي تنقل الى إيه إلى القاف صح القاف سكنه والحركه اولى بالحرف الصحيح من المعتل صحيح مولانا طيب فبعد ما هي مولانا ننقل الحركه دي الى ايه الى القاف يبقى هنا اقول تحركت الواو والياء تحركت ايه الواو, الواو. طيب تحركت الزاي اقول تحركت بحسب الاصل وفتح ما قبلها بحسب الان والواو عندما يعني يتحرك ما قبلها يعني عندما تتحرك الواو ويفتح ما قبلها او يتحرك ما قبلها تقلب ايه الف زي قال اصلها لا تحركت الواو فتح ما قبلها فقلبت الف يا تكون فهمت صليت على الرسول افهم النقطه دي يبقى عندنا ها يقول يقول ان وا فعل مضارع مبني للمعلوم يقول زيد الحق او الصدق ده مبنى لإيه شيخنا؟ المعلوم. للمعلوم كيف تبنى للمجهول أقول يقول نقلت حركة الواو إلى الساكن الصحيحة قبلها طيب فأقول يقال لماذا؟ أقول تحركت الواو تحركت ما أصبح ساكنة الآن بعد أن نقلنا حركتها إلى القاف أصبحت ساكنة أقول تحركت بحسب الأصل وتحرك ما قبلها بحسب الان لأن القاف في الاول سكنه فلما تنطبق عليه القاعده الصرفيه الواو والياء اذا تحركت وفتح ما قبلها من تقلب ايه اظن كده واضح كده يبقى يقال ونفس الكلام يقال في ايه في ح يا شيخنا باع يعني باع يقول يبيع صح يا شيخنا يبيع ده صح ياب يع يا شيخنا يا سلام لانهم باع يبيع يبيع صح يبا بايع على وزن فعل لم يبيع على وزن يفعل صح يا شيخنا زي ما جلس يجلس ده ما فعل يفعل بكسر العين في المضارع فما الذي حدث ها يبيع يا سلام يبيع نقلت حركه الياء الى الصحيح الساكن الصحيح قبلها صحيح شيخنا طيب وبعدين يقال يبقى... فيها ما قيل فيه يقول ذي ما الذي حدث نقول تحركت الياء بحسب الايه الاصل طيب وكسره ما قبلها بحسب ايه الان فتقلب يا شيخنا ألف يقول يق... ي... يقول ي... ي... يباع صحيح شيخنا؟ طيب نعود إلى ما كنا عليه. ولو يبنى الفعل لازم للمجهول إلا مع الظرف أو المصدر المتصرفين أو المختصين او المجهول الذي لم يلزم الجار له طريقة واحدة. ماشي ملنا؟ طيب. أولا عادني فما سيدنا الشيخ سيد. ايه موضوع الظرف المتصرف. يعني عايزين نعرف المصدر المتصرف والظرف المتصرف وعايزين نفهم ايه معنى المختص من الظروف والمختص من المصادر على الرسول صلى الله, صلى الله عليه وسلم طيب حاصلوا هذه المسألة انهم اشترطوا اي علماء الصرف لنيابة المصادر والظروف بعد حذف المفعول ما بعد حذف المفعول بين شرطان الأول أن يكون مختصين والثاني أن يكون متصرفين طيب المتصرف من الظروف ما يخرج عن النصب على الظرفية والجرب من إلى التأثر بالعوامل الداخلية عليه صلّى الله على رسوله طبعا ما قرأته واضح غير مفهوم غير كلمه يوم مش ده ظرف زمان حلو الظرف الزمان ده مولانا لما اقول صمت يوم الخميس يوم ظرف زمان منصوب ناصبه ايه يا شيخنا صمت اللي هو الفعل وده احنا بنسميه ظرف زمان اللي النحاه يقول عليه مفعول فيه لما قلت صمت يوم الخميس يعني الصيام حدث في يوم الخميس ولحظة ظرف زمان منصوب بالفعل صح يا ترى يوم ده ظرف متصرف ولا غير متصرف لا متصرف ما معنى متصرف المتصرف يخرج عن النص على الظرفيه او الجرب من زي عنده يعني عنده ظرف غير متصرف ليه يا شيخنا يا ينصب من بس وعنده مفاتحه الغيب ومن عنده فئه ومن عنده ها مش كده طيب ف بقول كنا اخذت العلم من عندي فلان صح يا شيخنا أخذت العلم من عندي فلان واضح طيب او جلس عندك يبقى هنا شيخ قصد الظرف ايه ايوه ده غير متصرف لان هو يا ينصب على الظرفيه يا يجرب بمن بعكس يوم ممكن تجعلها مبتدا او خبر أو فاعل أو مفعول صح يا شيخنا يا سلام اسمع لي ما أقول إذا قلت هذا يوم عيد يبقى أصبحت يوم خبر يوم العيد يوم سعيد أصبحت مبتدا طيب لما قلت واتقوا يوما أصبحت مفعول به لأنه ما ينفعش يقول اتقوا في يوم يعني مفعول به من الظرف التقدير فيها صح ولا لا أصنع واضح هو أيوة فده اسم الظرف يا شيخنا متصرف اهو ده اللي ممكن يبقى نائب فاعل يا مولان الظرف الايه؟ المتصرف اللي هو لا يلزم النصب على الظرفية ولا الجر بمن؟ خلاص؟ عشان يخرج عند دي عند دي يمنصوب على الظرفية مجرور بمن؟ لكن بعكس يوم صح يا شيخنا؟ لو قلت مثلا صيما يوم الجمعتي ها؟ صيما يا شيخنا؟ يوم أصبحت ايه نائب فاعل؟ لأن أصلًا لين الظرف إيه شخنة متصرف يعني متصرف يعني ممكن اللي النصب على الظرفية ولا الجرب منه واضح كده طيب وبعدين الشرط الثاني في موضوع الظرف هذا شخنة أن يكون إيه إحنا كنا متصرف مش كده وبعد المتصرف كنا إيه المختص إيه المختص ما خص باضافة سين يوم الجمعة يبي يوم مضاف والجمعة مضاف إليه أو بوصف أو إيه وصف بوصف ها يوم مبارك ونفس الكلام قلهم في المصدر المصدر يا مولانا المتصرف ما يخرج عن النصب على المصدريه الى التاثر بالعوامل يعني أقول مثلا ضربت الولد ضربا بزي ما في المطلق ايوه المصدر المفعول مصدر يذكر لتاكيد الفعل وكلم الله موسى تكليم ده مصدر ده المصدر المفعول في المطلق المفروض هو منصوب يا شيخ صح هنخرجوا من النصب على المصدريه اللي هي مفعول مطلق ونجعله اسم عادي يعني لما اقول مثلا مثل مثلا ضرب زيد ضرب ضرب شديد شوف ضرب ضرب شديد يبقى ضرب ده أصبح يا شيخنا نائب فاعل وصفناه قلنا شديد فهمتوا لا هذا المصطر يا شيخنا المتصرف اللي هو خرج عن نصب المصطرية وأصبح يعرى بإيه شيخنا اسم عادي يعني بس لازم برضو يبقى مختص ما معنى مختص يعني يوصف دول يبقى ضربهم شديد يارب تكون فيم أيوة يبقى عندنا الفعل اللازم يا مولانا الفعل لازم الفعل اللازم يعني النائب الفعل لا يكون إلا جار إلا ظرف أو إيه أو مصر. أو مصر وإحنا قلنا إيه يشترف فيه ما شخنا ها؟ أن يكون متصرفين مختصين أو المجرور الذي لم يلزم الجار له طريقة واحدة صلت على رسوله الله عليه السلام صلي بنا عن نبع عليه السلام حروف القسم حروفها شخنا قسم. القسم هذا لازم طريقة واحدة يدخل عن مقسم به كذلك مذ ومذ مختصان بظرف الزمان لما أرى زيدا مذ يوم الجمعة يعني إذا مختص بس بجرد الظرف الزمان فقط بس صح ولا لكن بعكس يقول جلسة في الدار مثلا ها يعني فيه واضحك شيخنا فلما أقول مثلا أنا جب لك مثاله فورح بقدوم محمد فورح إيه بقدوم هاي بقدوم جار مجرور بعكس يا مولانا ايه لما بعكس لما يقول ها بيخلال نقول عند عند دي يا شيخنا مختصه بايه بالمضاف اليه بس عند زيد عند محمد قالت على وعنده علم الغيب ها او مفاتح الغيب صح يا شيخنا كذلك اذا اذا دي يا مولانا مختصه بايه ايوه اذا دي مختصة باضافتها إلى الجملة الفعلية إذا جاء نصر الله والفتح فلا تضاف إلا إلى الجملة الفعلية وكذلك معاذ الله مختص إيه بلفظ الجلالة صحي شيخنا فالذي ذكرته الآن يعني إذا مختص بإيه بشيء واحد بس بعكس يا مولانا بقتها الحروف الجر لما قل فرح بقدوم زيد أظنوا واضح كده بس هذا والله أعلى وعلم صلى الله وسلم وبرك الله سبحانه